عذب القدير الكريم المستعان الرحيم من كل جرح أليم أثار في القلب حزنًا في القلب حزنًا يشفيك رب العباد. بعد العناء والسهاد يؤتيك نور الفؤاد يعطيك ما تتمنى يعطيك ما تتمنى يشفيك من كنت دوما بذكره والحال تحسن لما أحسنت بالله ظن أحسنت بالله ظن